سائل يسأل يقول لا لا يمنع الاستفادة من كتاب في ظلال القرآن في غير العقيدة في التربية وغيرها هذا تعليق او جواب مشاركة في جواب لك رأيك اما رأيك ايها الزائل او ايها المعلق التربية ليست التربية كما يتشدق هؤلاء التربية إذا أردت أن تدعو الناس وتربيهم تربية على الإسلام ابدأ بالأصول الثلاثة ليس هذا الكلام الإنشاء المقول الذي يتفرد فيه الكاتب لا ليست هذا هو التربية التربية أن تبدأ بصغار العلم قبل كبار العلم، علم الناس الأسس الأسس الأولية، علم الناس الأسئلة التي توجه توجه لهم في القبر أول وقبل كل شيء، ما ربك وما دينك وما نبيك، هذه في الوصول الثلاثة، ليس في لغة القرآن. هنا سؤال مهم جدا. بعد أن يسأل الإنسان وما نبيك؟ يأتي سؤال بما عرفت؟ هذا سؤال خطير يقول الملك بما عرفت؟ يقول قرأت كتاب الله فعرفته من هو بريد عن كتاب الله؟ لا يعرف محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأساف النبي في القرآن محمد الرسول الله وما محمد إلا رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر هذه هي التربية الصحيحة ولكن القوم يسمون كتبهم الإنشائية كتب التربية ويزهدون الناس في هذه الكتب التي تعمل تربية سليمة وصحيحة وعسلية يقول قائلهم إلى متى نقول إعلام رحمك الله إلى متى نقول حتى تموت هذا واقع الان. في المهيجين من يقول لطلابنا إلى متى نقول إعلام رحمك الله يعني سخرية لذلك الأمر ليس كما تتصورون أكبر مما تتصورون فلتنتبه